بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته مرحبا بكم مشاهدين الأكارم في هذه الحلقة الجديدة من برنامجكم منهاج البحث انتهينا في الحلقة الماضية من الحديث عن المبيض وما يتعلق بها اليوم بإذن الله سنكمل حديثنا عن الخاتمة. وقائمة المراجع والمصادر مع ضيفنا الدكتور عمار الددو حياكم الله دكتور حياك الله هنوه. محمد حياك الله, الله. الله دكتور احنا في حلقات ماضية وسابقة تكلمنا عن المسودة وتلتها ايضا مبيضة وكل منهما ما يتعلق بكل منهما من امور يجب على الباحث ان يخطوها هل بقي شيء على الباحث من امور لابد ان يكملها ام انتهى الى هنا هذا البحث بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحابته أجمعين وبعد بالمناسبة بودي أن أقول للمشاهدين لأن هذه الحلقة الأولى بعد العيد الأضحى المبارك أقول لهم كل عام وأنتم بخير الحق أخ محمد الموضوعين كنا قد تحدثنا حقيقة عن المبيضه إلا أن هناك أمور حقيقة بقيات لا بد لها أيضا من أن تذكر أو نبين فيها أيضا بعض الأمور الحقائق التي يجب على البحث أن يتبينها سبق وأن إلى المقدمة وما يتعلق بها وما وقلنا بأنها هي عبارة عن مرآت البحث الأولى بل هي أيضا المدعات الأولى التي تمهد الطريق وتضع بين يدي الباحث النقاط المهمة للبحث وهي التي تستجره وتستقطبه للخوض أو خوض غمار هذا البحث وقراءته بحيث يضع النقاط المهمة قلنا يشير إلى أهم النقاط التي يجب أن تعالج في هذا الموضوع ابتداء يعني يقول يطرح المشاكل التي يجب أن تعالج أو يعالج هذا الموضوع يطرح المشاكل ابتداء في المقدمة أن هناك بعض المسائل المعضلة بعض المشاكل المعضلة اقتضى طبيعة هذا البحث إذن أن يكتب بهذه الصورة وبهذه الطريقة فلما يقرأ البحث أيضا يجب على الباحث أن يضع بين يدي بحثه خلاصة شافية كافية مستوعبة لجميع البحث هذه الخلاصة وهذه الخاتمة هي زبدة نستطيع أن نقول زبدة البحث. لأن الكثير ربما الكثير من الباحثين قد لا يشعفوا الوقت لقراءة جميع ما كتب هذا الباحث، أو ربما هو يعني بشكل عام بتصور عام على خطوات البحث عنده تصور وقد خرّأ الكثير عن هذا الموضوع بالذات. وبالتالي ليس لدينا الوقت أن يقرأ كل ما كتبه الباحث، فعليه يريد، فعليه أن يصل إلى الخلاصة التي وصل إليها الباحث أو إلى الزبدة التي وصلها الباحث إلى النتيجة التي توصل إليها الباحث. فهنا يجب أين أن توضع؟ يجب أن توضع في نهاية البحث. في نهاية البحث وغالباً توضع يضعها الباحثون تحت عنوان الخاتمة. أو أو تحت في نهاية, نهاية البحث طبعا بعد انتهاء المبحث الأخير من الفصل الأخير من الكتاب تفرد لها ورقة خاصة ابتداء يقال الخاتمة أو بعضهم يسميها الخلاصة أو بعضهم يسميها النتيجة يعني المهم هي عبارة عن خاتمة هذه المقدمة دكتور نعم نحن قلنا ان المقدمة أيضا تكتب بعد, بعد انهاء البحث نحن قلنا ككتابه تكتب يعني ككتابه تكتب تدوم بعد ما ينجز البحث كاملا تكتب المقدمة صح قلنا هذا لكن مكانها أين توضع توضع في مقدمة البحث توضع في البداية في, البداية, البداية, البداية, البداية في أوله لكن خاتمة تكتب أخيراً وتوضع أخيراً أيضا وتوضع أخيراً وبعد حتى الانتهاء حتى من الموجزة وحتى الانتهاء من وحتى الانتهاء من المسودة يكتب الباحث الخاتمة ويعيد فيها النظر مرات ومرات. حتى يجد هذه الخاتمة قد استوت على سوقها وبالتالي يلحقها بالكتاب طبيعة هذه الخاتمة يعني الحق أن البحث يجب أن لا يطيل الحديث فيها لأنها كما قلنا خلاصة حتى لا تضيع النقاط الرئيسية وبالتالي هي مدعاة أيضا للقارئ أن يحفظ هذه النتيجة وهذه الخلاصة فبقدر ما تكون مركزة وبقدر ما مكتوب بعبارة جميلة وجيدة بقدر ما أيضا تصل بسهولة إلى القارئ فبعضهم قد البعض يعني أيضا يسهب ويطند في موضوع الخاتمة قد يوصلها إلى عشرين صفحة أو ما شكل ذلك إذا كان البحث يصل إلى مئة صفحة أو مئتين صفحة أو ما شكل ذلك يعني يضع خاتمة طويلة وبالتالي هذه الأمة تصبح خاتمة في حقيقة الأمر وإنما أصبحت مبحث أو أصبحت فصل يلخص جميع الكتاب ليس هذا المراد وإنما يجب أن يكون التركيز فيها تركيزا شديدا على النقاط المهمة في هذا الأمر ويقول بشكل يلخصها, ب... يلخصها بطريقتين بطريقتين ممكن أن تكتب حقيقة بطريقتين منهم من يكتبه على شكل نقاط مثلا يلخص النقاط ويبدأ بالأهم أو يعني يبدأ بنقطة واحد نقطة ثلاثة أربعة إلى أن يستوفي كل ما لديه من نقاط وكيف يمكن استخراج هذه النقاط؟ بعض الباحثين ماذا يفعل؟ يعني من خلال كتابته لبحثه أو من خلال قراءته للبحث خلال المبيض أو خلال المسودة يجد أبرز النقاط التي توصل إليها ويضعها على ورقة جانبية. يعني يحسب حساب الخاتمة. يحسب حساب الخاتمة لأنه ربما قد تفوت هذه الأمور عندما يريد أن يكتب الخاتمة، فيضعها على ورقة جانبية ويكتب يدون أهم النقاط. التي تعرض له أو تعنى على باله في ذلك الوقت توضع تحت عنوان الخاتمة يعني ف... على طول البحث وهو يكتب البحث كل ما تذكر شيء تذكر فيه. يكتب حتى لا من البيد لا يقرأ البحث كاملا وبالتالي لذا و... لما الزمن يتطاول مع كتابة البحث يعني يمر على البحث الشهور أو قد يمر سنة أو قد يمر سنتين يعني في أحيانا بعض النتائج السليمة والجيدة تند عن ذهنه وبالتالي قد يحتاج إلى قراءة البحث مرة ثانية وقد لا يشعفه الوقت وبالتالي تفوته أمور يعني كان عليه أن يدونها في الخاتمة فلم تدون إذن وبت... الخاتمة دكتور إذا إذن قلنا فهذه الأمور تكتب بطريقتين الأولى إما أن تسرد يعني أن تكتب على شكل نقاط وممكن يعني نعرض بعض ما منها بعض النتائج يعني يجعلها في بعض الكتاب يجعل الخاتمة كما رأيت على هذه الصورة يكتب يعني يدون الخاتمة هنا ثم يبدأ بماذا بسرد نقاط أهم النقاط التي توصل إليها في بحثه وبالتالي يجعلها على شكل نقاط عشر نقاط تستطيع من خلال يعني انظر إلى ثلاث صفحات تقريبا لهذا الكتاب يعني الخاتمة دكتور عبارة عن نقاط واحد اثنين يعني بعضهم اثنين يجعلها كذلك بعضهم يجعلها كذلك تنفيذ وبالتالي يجعلها شكل نقاط تكون بارزة ومهمة كذلك فعل أيضا المشاهدين للمشاهدين يشوفوها أيضا ها ها ها ها نفس الكتاب هذا كتاب آخر آخر أيضا نفس الشيء نفس الشيء, الشيء إذا لا لا, لا إذا الخاتمة هي عبارة عن نقاط تجعل على, على نرى شكل نرى نرى بعضهم يجعلها على شكل نقاط سرد أو وبالتالي يكون سهولة الوقوف عليها أو تدوينها بالنسبة للباحث تكون سهلة وسهلة مثلًا واحد اثنان ثلاثة يعني مو في هذا الكتاب مثلا إذا ابتداء ماذا قال الباحث قال الباحث كتب سطرا واحدا قد أنا لنا مثلا وماذا قال أنا لنا الأوان أو الآن الأول لنقولها كلمة مجزة في النتائج التي حوتها صفحات بحثنا وبدأ فيما يتعلق بالشخصية قد أسفر البحث في صفحاته الأولى عن العلاقة المتينة بين علم العربية وعلم الشريعة مم. إن اللغة وهكذا إذن عددها تعدادا وكذلك فعل أيضا الباحث العربية. الآخر كما ترى في نتائج بحثه أيضا أفرد لها كما ترى يعني عنوان أفرد لها صفحة مستقلة يعني وبالتالي لأن الصفحة الأولى كتب كتب عليها الخاتمة نعم. وبالتالي ثم بدأ هنا بالسطر الأول أيضا قدمه بسطر واحد هذه على هذه الأولى طريقة من الطرق على هذه الشاكلة ثم واحد. عدد نقاطه على هذه الشاكلة وبالتالي توصل ذكر لنا جميع النتائج التي توصل إليها في بحثه وبالتالي ممكن أنا أن أقرأ المقدمة يعني إذا كان لدي فكرة عن الموضوع أقرأ المقدمة ماذا فعل الباحث كيف جاء على خطة البحث وماذا أسرد فيها ثم أقرأ النتائج وأهم النتائج التي توصل إليها في بحثي. طيب دكتور المخطوطات هل فيها نفس نفس التقسيم؟ طبعا هذا يعني فيه اختلاف قليل يعني كل غالب غالب أهل الكتب القدامة يعني الكتب القديمة أو القدامة من المؤلفين جعلوا أيضا خلاصات لكتبهم أذن تحت عنوان الخلاصة. منهم كثير منهم من يقول والخلاصة يلخص أيضا بحثه في سطور أو في فكرة معينة أو في فقرة معينة أو في صفحة معينة إذا ونخلص من خلال بحثنا إلى الأمور الآتية أو يقول وخلاصة ما قولنا هذا أو خلاصة بحثنا كذا إلى آخر أو ننتهي إلى يعني يصدرها بعبارة معينة تعطيك أيضا دليلا على أنه أراد أن يكتب خاتبة لبحثه ولكتابه إذن والنق هناك نذكرنا الطريقة الأولى الطريقة الأولى هي على شكل نقاط, نقاط الطريقة الثانية حقيقة هي يعني أنضج من هذه الطريقة وأقوى وهي أن يكون الباحث طبعا مستوع لبحثه استيعابا تاما وشاملا ويسردها سردا يسردها سرد بحيث بعبارة أيضاً مسلسلة ومنطقية مقدم أيضا ل ما كان أفضل أو لما كان أقوى من النقاط أو ما كان أفضل من النتائج، ثم ينتهي بالنهاية وقد أو لنا منخصا شافيا كافيا عن بحثه في في صفحة أو في صفحتين أو في ثلاث صفحات ويحذر حقيقة هنا جدا من الإطالة في موضوع الخاتمة لأن كما قلت يجب أن تكون مركزة تركيزا شديدا لأنها مدعات للحفظ وهي أيضا تشتمل على جميع نتائج البحث. إذا يعني دكتور الآن بالنسبة للخاتمة أن لا تجيد عن أو لا عن خمس صفحات إذا كان البحث يعني في حدود 300 صفحة أو إذا كانت إذا كان البحث أقل يجب أن يكون أقل والنقاط التي قد يستخدم فيها البحث أو قد يضع فيها الخاتمة. طريقتين نعم. طريقة بطريقة عبارة عن تعداد داد. على شكل أعداد أو, أو أنه تسرد, تسرد سرد سردن. تسرد سردان والسرد هذا م. يجب أن يكون أيضا فيه سيابية بحيث يستطيع أن يتخلص عندما يذكر النقطة الأولى يستطيع أن يتخلص بأسلوب جيد إلى النقطة الثانية. وكما بحيث في سلسلها في كثير من الكتب, الكتب عندما هذه موجودة في الكتب القديمة م. قل من يفعل ذلك أو يعدد بل لا تجد التعداد عندهم نهائيا بل يقول يعني آخر ما نتوصل إليه هو الخلاصة أو مشاكل ذلك وننتهي إلى. إذن دكتور عن الخاتمة إحنا انتهينا منها هذه موضوع الخاتمة يجب لكن على البحث إننا نعيد فيها النظر كثيرا لا أنصحه أيضاً لا ضير ض يضر أن يعرضها على غيره من أهل العلم أن يقرأها غيره وبالتالي لأن كما قلت لك هي خلاصة أو نتيجة البحث يجب أن تكون أيضاً مستوفية للجميع ما ذكر بعد صفحة الخاتمة توجد أو توجد صفحة فهرس المصادر والمراجع هنا أيضا موضوع المصادر والمراجع موضوع المصادر والمراجع أيضا نتوقف عنده ويجب أن يكون الباحث على بينة من أمري في هذا الأمر كنا قد ذكرنا عند جمع المادة أن على الباحث عندما يجمع المادة من بطون الكتب وبين يديه البطاقات قلنا يجب عليه أن يفرد بطاقة خاصة للمصدر بمعنى البطاق الخاصة وقلنا يجب أن تكون لونها متميز عن البطاقات الأخرى التي يكتب فيها موضوع المادة هذه البطاقات قلنا يجب أن تحمل العنوان المصدر كاملا وكذلك اسم المؤلف تام من وكاملا والطبعة إن كان هناك تحقيق وتاريخ النشر ويجب عليه أن ينقص من هذه البيانات شيئا وكنا قد فصلنا فيها القول الباحث إذا هذه البطاقات قلنا يجب أن يحتفظ فيها عندما جمع المادة احتفظها فيها مجموعة مع بعضها البعض مجموعة البطاقات اسمها بطاقات المصادر ومدربة كنا قلنا مهزومة أو مرسومة في مطاطة لكن الآن قد جاء وقتها إذا مجموعة هذه البطاقات منتهين منها مجموعة تحت يده لكن عليه أيضا قسم من هذه كثير قسم من هذه المصادر ليس بالضرورة أن يكون قد استفاد منها لأن ربما جمع المادة من مصادر أخرى ما وجد هناك ضرورة لإدراجها في البحث لكن بطاقتها موجودة فليس على الباحث كل يعني حقيقة بعض الباحثين أنا قرأت بعض البحوث وراجعت بعض البحوث ربما حكمت بعض البحوث منهم من يذكر مصادر في قائمة المراجع والمصادر ولا تجد له لهذا المصدر ذكرا في الحاشية أصلا ولا ما يعتمد عليه إذن لا يضع المصدر طيب إذن إذن من, أين جاء من أين جاء؟ سألت بعضهم سألت بعضهم فقال أنا قرأت هذا البحث قرأت هذا المصدر أو رجعت إليه وبالتالي يعني يجب أن أذكره <تصفيق> لابد الحق هذا الأمر يعني يجب أن تقرأ الكثير لكن عليك أن تذكر في قامتك مصادر مراجع معتمدت عليه في بحثك الفائدة من هذا ماذا يعني لا تريد أن تعرف البحث على أنك اطلعت على هذا المصدر أو قرأت فيها المصدر ما هذا المصدر أو أن هناك كتابا فيه بهذا الاسم هذا ليس هو المراد وإنما إذا أردت, أردت أن تشير له بأنني استقيت معلومات معينة من هذا الكتاب وفي هذه الصفحة إذا أردت أن تعود إليها فعلى بياناته موذكورة كاملة هنا فهو في الطبعة وفي الصفحة وفي ذلك النشر يعني عبارة عن توزيق موضوع توزيق وحتى يعني المتصفح لهذا الكتاب أو القارئ يريد مثلا أن يصل بهذه المصادر والمراجع المعلومة من أين أتى بها ولكن ما الفائدة من وجود مصدر بعدم صلاحي <تصفيق> في هذا التوسيع؟ منهم من حقيقةً يريد أن يعني يجعل التقاء الطويلة فيقول يعني ما شاء الله رجع مثلا إلى خمسمائة مصدر أو سبعمائة مصدر أو ألف مصدر أو مشاكل ذلك وحقيقة الأمر يعني في لو راجعت الكتاب ما وجدت نصف الكمية أو ثلث الكمية أو مشاكل ذلك هذا حقيقة يعني قسم من باب التدريس قسم منهم قسم من الباحثين أيضا عن جهل بهذا الأمر يظن أنه يجب أن يذكر في قبل مصدر كل ما رجع إليه يعني على كل حال الاعتبارات كثيرة ونعذرهم لكن في الأصل الأصل العلمي يجب أن لا يذكر في قانونة مصادر إلا المصدر الذي استقيت منه المعلومة دكتور موضوع المصادر والمراجع طريقتك وضع هذه المصادر هنا قضية الجمع لكن كيف الباحث يعني يستطيع, كيف يستطيع أن يثبتها وكيف يجمعها وكيف ماذا يفعل أول عملية يقوم بها الباحث في هذا الأمر أن يعود إلى بحثه من الورقة الأولى ثم يقرأ في الهامش يقرأ في الهامش أسماء المصادر التي ذكرت في بحثه يبدأ يجمع المصدر الفلاني يكتب في قائمة يذكر أنه اعتمدت مثلا على علم إعراب القرآن يكتب علم إعراب القرآن لأنه مر معه في الحاشية اعتمد عليه الكتاب الذي يليه يقرأ مثلا الدراسات اللعوية والنحوية في مثلا مؤلفات الشيخ بن ديمية يكتب أنه اعتمد على هذا المصدر المصدر الثالث يذكر بأنه اعتمد على إدخال المصدر الثالث زمد البحر محيط الثاني على مشكلة عرب القرآن المصدر الرابع وهكذا يقرأ إذن جميع أسماء المصادر التي اعتمد عليها في الحاشية يعني تتكرر سوف تتكرر معه ما يتكرر يعبره وبالتالي يخرج بقائمة بقائمة المصادر التي اعتمد عليها في بحثه في البحث في كل الحاشية جعلها جردا وبالتالي أصبحت أسماؤها مجرودة له على في بورقة وصلت عدادها إلى 100 إلى 200 مصدر إلى 500 مصدر إلى يعني المصادر التي اعتمد عليها حقا ثم يعود بعد هذا يأتي على كل مصدر من المصادر ويستل منه ماذا؟ يستل بالضبط. البطاقة مع تهود الذي كان قد أعدها ساقة ويشطب ما كان قد دونه على الورقة التي بين يديه إذا استل البطاقة هذا الكتاب يشطب بالضبط. عليه استل الثاني يشطب عليه استل الرابع يشطب عليه إلى أن يستل جميع البطاقات التي اعتمد عليها في بحثه حتى تكون بين يديه وبالتالي ويستبعد البطاقات الأخرى التي لم يعتمد عليها بعد هذه العملية ماذا يفعل؟ البطاقات بين يدي، إذاً يبدأ بترتيب البطاقات ترتيباً أبجدياً على حروف المعجم. طبعاً يهمل آل التعريف، يهمل آل التعريف، يهمل كلمة ابن، يهمل كلمة أبو أيضاً في اسم المؤلف أو كذا يهملها. وكلمة يعني منهم أيضاً كلمة كتاب. إذا كانت مذكورة حقيقة في العنوان مكتوب كتاب كذا لا بد أن يذكرها وإذا كانت ما يذكرها قسم منهم يعني يتوهم ويكتب أيضا يضيف من نفسه كلمة كتاب كتاب كذا أو كتاب كذا بعض الكتب مثلا مثل تفسير الطغريب تفسير القرطبي وتفسير كذا مشهورة بأسماء أو تفسير الكشاء التفسير مثلا الزمخشري وما في ذلك تفسير فلان يعني كثير من التفاسير سميت يعني نسبت إلى مؤلفيها وأسماءها يعني تكاد تكون بعيدة الآن غير دارجة، فماذا على البحث أن يفعل هنا؟ نحن قلنا إذا كان اعتمد في إذا كان اعتمد في الحاشية ذكر مثلا تفسير القرطبي فقط يكتب تفسير يجعل كلمة تفسير القرطبي يعتمد في البداية على تفسير القرطبي في قامت مصادر كلمة تفسير القرطبي ويجعل بين قوسين اسم الكتاب الأصل لا إذا كان اعتمد على كتاب على العنوان الرئيسي. بالنسبة إلى التفسير يذكر عنوانه الرئيس ويجعله حيث بدأت لدينا إحنا أمثلة دكتور ايه نعم بدنا لبعض الأمثلة إذن بعد ما ترتب قلنا على قائمة المصادر والمراجع ونذكر إذن هذه ال... لكن قبل أيضا أن نذكر هذه الأمثلة نذكر نقف عند بعض مسميات هذه القائمة يعني ماذا يسميها الباحث منهم حقيقة تسمياته الكثيرة جدا منهم من يسميها مثلا قائمة المصادر والمراجع وذكرنا فيما سبق بينا ما المقصود بكلمة مصدر وما المقصود بكلمة مرجع فإذا المصادر قلنا تعني الكتب القديمة حصرا أي الـ الـ الـ الـ الـ الـ الأصيلة والمراجع هي الكتب مؤلفة أيضا حديثا وقلنا أن بعض هذه المرجع قد تكون مصادر إن لم تكن هناك ما يسبقها والكثير دكتور يعني يخطئ في في هذا الأمر ما يميز بين المصدر والمرجع وبالتالي إذا كانت هي تشتمل على مصادر مراجع يقول قائمة المصادر والمراجع بعضهم يقول فهرس أو فهرس أو فهرست المصادر والمراجع بعضهم يسميه ثبت المصادر والمراجع بعضهم يسميه جريدة المضان بعضهم يجعلها فقط مجرد المصادر المراجع لا مساحة في المصطلحات. أسماء الكتب مرايك؟ أمة هذه الكتب المقصود فيها هي المصادر, المصادر حصرا إيه يعني أي الكتب الأصول التي يستقى منها وهي التي تجمع منها المادة والمعلومات فتسمى أسماء كتب أما قضية الأمثلة التي عرضنا منها في هذا الموضوع. نذكرها عندك مثلا على فرض كلمة بعض ما يبدأ بالهمزة يكون أولا مثلا على الشاشة الدكتور الممتاز. لكن كيف تدرج البيانات كيف تدرج شوف إبراز المعاني اسم الكتاب سيكون كاملا إبراز المعاني من حرز الأماني في القراءات السبع إذن هذا اسم الكتاب هذا م. اسم الكتاب النقطة المؤلف أبو شامة المقدسي مشهور, مشهور بأبي شامة نعم. ذكرنا قلنا نقطتين أبو شام المقدسي أي أن المؤلف فارزة عبد الرحمن ابن إسماعيل ابن إبراهيم فارزة ت تعني توفي ستمية وخمسة وستين ه تعني هجري جميل. فارزة تحقيق نقطتين إبراهيم عطوة مصعوض فارزة الباب الحلبي يعني أي مطبعة الباب الحلبي الباب. مصر أي أن هذه المطبعة في مصر فارزة طاء واحد يعني الطبعة الأولى و 1402 يعني هجري و1982 ميلادي البيانات يجب أن تكون حقها بهذا مدونة الترتيب. بهذا الترتيب وبهذه الطريقة إذن الترتيب الآن دكتور قطعة كرامك الآن نذكر في البداية اسم الكتاب اسم الكتاب مم. ثم اسم المؤلف أول شهرة المؤلف أو شهرة المؤلف ثم اسمه كاملا نعم تاريخ والوفاة. والتحقيق نعم الوفاء إن وجد ومن ثم التحقيق إن وجد أيوة وكذلك دار النشر والمطبعة وال... والمطبعة والطبعة رقم الطبعة وتاريخ إذن بهذا الترتيب بهذا الترتيب حسنا لكن هنا يعني يجب أن ينتبه الباحث هنا وبالتالي في الحاشية يعني لا يذكر ماذا لا يذكر الباحث لا يذكر الباحث الاسم كاملا يقول إبراز المعاني من حرز الأماني في القراءات السبع هذا فقط في المصادر والمواجهة هذا أيضا يشير هناك ماذا يقول إبراز المعاني هناك يجب أن يذكره ماذا مختصرا في الحاشية <تصفيق> في مختصرا لأنه سوف يتكرر معه طويلا وبالتالي يأخذ سطر كاملة منه يذكر إبراز المعاني والصفحة والجزء وانتهى الأمر <تصفيق> لكن أنت كقارئ إذا أردت أن تعرف ما إبردت معاني هذا البيانات كاملا تجدها ماذا في قائمة المراجع والمصادر حقيقة هنا أريد أن أعلق يعني على هذه النقطة بالذات لأن الكثير من الباحثين لا أدري السبب ولماذا يفعلون هذا يذكر هذه البيانات كاملة عندما يرد المصدر في الحاشية لأول مرة يذكر البيانات كاملة وهذه كنت أريد أن نوح عليها حقيقة يعني في البداية ثم عاد يختصر عمر لا طائل تحته ولا, ولا مبرر له يعني الآن قد وبالتالي كما ترى هذا الكتاب اسم الكتاب أخذ معنا كم سطر أربعة سطور وبالتالي البحث قد يصل بعض البحثين يصل إلى 300 مصدر أو 500 مصدر في بحثه بالله لو كرر هذا الخمسة أسطور بخمس مرة كررها في الحاشية كم يزيد عدد البحث الآن وسيأخذ حيز كبير حيز كبير الوقت اللي هذه البيانات إذا ما إليها أصل إليها في قائمة المصادر والمراجع أسهل إلي مما أجدها في البحث في حشية البحث أو المرأة وهو حقيقة ليس من السهولة أن يحفظها البحث أول مرة يقرأ البحث أنه عرف البحث أنه اعتمد على هذه الطبع وأنه مؤلفه فلان. وبالتالي إذا ما أرد يعني لو عبرت صفحة أو عشر صفحات أو في البحث لا لم تعد تذكر أين ذكر هذا المصدر أول مرة أو ذكرت بيانات المصدر أول مرة هذا حقيقة من الأهمية بمكان النقطة الثانية التي أريد أن أنبه أيضا أو أشير إليها منهم أيضا يقدم اسم المؤلف على اسم المصدر هذا يعني قلنا ونبهنا إلي الإشارة ربما المؤلف مثلا ذهب له أكثر من مصدر له أكثر من مصدر وبالتالي تضطر تحت زجر تحت اسم الذهب جميع المصادر التي ناس إذا أنت تتكلم برجوع عن الحاشية مع انا هنا لها تعلق بالموضوع انا صح انتقلت الحاشية لأن الحاشية لها ارتباط أيضا بقائمة المصادر. أقصد بموضوع الاسم المؤلف يعني في الحاشية لا يوجد اسم المؤلف منهم من يذكر أولا اسم المؤلف ثم يذكر اسم المصدر وبالتالي فيذكر اسم المصدر اولا في قائمة المصادر والمراجع فما يذكر. ما يذكر اسم المؤلف أولا ثم يذكر اسم المؤلف إذن اللي أنت تقوله يذكر بقى. اسم الكتاب اسم, اسم الكتاب فقط. أولا يعتمد الأفضل أن يعتمد اسم الكتاب في الحاشية موجزا مختصرا ثم يذكره أولا وأيضا مطولا في قائم مصادر ومراجع ثم يذكر اسم المؤلف تاما آآ كاملا آآ وهذه الآن بين يديك الأمثلة كما قلنا بالنسبة لإبراز المعاني وبعدها أيضا أعتقد يأتي بعدها إضغام القراء على فرض لأنه اقتبسناها من بحث أيضا يذكر فيه يقول بعده أبو سعيد السرافي جميل. كما ذكرنا لأنه مشهور بأبي سعيد السرافي فارزا يذكر اسمه الحسن ابن عبد الله المتوفى 368 هجري تحقيق الدكتور محمد علي عبد الكريم الرديني الطبعة الثانية دمشق كذا إلى آخره وبالتالي هنا يذكر إذن على, قائمة على حروف المعجم يرتبها هنا أيضا أريد أن ننبه يجب على البحث ألا يعتمد أيضا ترتيب الحاسوب لقائمة مصادر ومراجع منهم يدخلها عشوائي يعتمد قائمة ترتيب الحاسوب ترتيب الكمبيوتر أو الحاسوب كما هو معلوم يرتب بالنسبة للالف واللام يعتمد الألف واللام يرتب لك أولا الألف واللام او ثم يرتب غير المعرف وبالتالي تختلط فيه الأمور يجب على الباحث أن يتنبه أيضا لهذا الأمر إذن دكتور الآن يعني موضوع المصادر والمراجع يضع جميع المصادر بشكل تفصيلي. في, في هذه القائمة ويبدأ باسم الكتاب ومن ثم الخطوات التي ذكرها. أما في الحاشية يذكر اسم المصدر فقط لكي لا يشوش عليه في موضوع مثل اسم المؤلف قد يكون له أكثر من مصدر. أحسن تجربة. شكرًا فعلا. لك دكتور. أدركنا الوقت وانتهى. لكن الحمد لله نحن أنهينا الخاتمة أيضًا وقامت المراجع والمصادر. نكون في حالات قادمة بإذن الله. إن شاء الله الله يحسن. لكم دكتور. الله يسلمك دكتور. مشاهدين الأكارم نشكر لكم متابعتكم سنكمل في حلقة قادمة بإذن الله موضوع آخر إلى أن نلتقي في حلقة قادمة والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.